المحاضرة عنوانها الهجرة دروس وعبر فلقد بعث الله محمدا بدعوة تملأ القلوب نورا وتشرق بها العقول رشدا فسابق إلى قبولها رجال عقلاء ونساء فاضلات وصبيان لا زالوا على فطرة الله وبقيت سائرة في شيء من الخفاء وكفار قريش لا يلقون لها بالا حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بها الأسماع في المجامع ويحذر من عبادة الأصنام ويسفه أحلام من يعبدونها فكان ذلك مثيرا لغضب المشركين وحافزا لهم على مناوعة الدعوة والصد عن سبيلها فوجدوا في أيديهم وسيلة هي أن يفتنوا المؤمنين ويسوموهم سوء العذاب حتى يعودوا إلى ظلمات الشرك وحتى يرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالدخول في دين القيمة أما المسلمون فمنهم من كانت له قوة من نحو عشيرة أو حلفاء يكفون عنهم كل يد تمتد إليه بأذى ومنهم مستضعفون وهؤلاء هم الذين وصلت إليهم أيدي المشركين وبلغوا في تعذيبهم كل مبلغ ومن هؤلاء من يناله العذاب من أقرب الناس إليه نسبا ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقاسيه أصحابه من البلاء وليس في استطاعته يومئذ حمايتهم أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم مخرجا فكان ذلك بداية الهجرة ثم بعد ذلك بدأت الهجرة للمدينة، حيث هاجر من هاجر من الصحابة، ثم تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب الهجرة. أما سبب التاريخ بها، فقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب كتابا يقول فيه إنه ياتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع. عمر الناس يستطلع رأيهم فيما يكون به الهجر التاريخ الهجري التأريخ عموما فقال بعضهم أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ بالهجرة فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل فارخوا بها وهذا فيه إشارة إلى المزية التي استحقت به الهجرة أن تكون مبدأ التاريخ العام حيث أقبل الناس بعدها إلى الإسلام جهره لا يخشون إلا رب العالمين أيها الأحبة يستفاد من الهجرة الشريفة دروس عظيمة ويستخلص منها فوائد جمة ويلحظ فيها حكم باهره يفيد منها الأفراد وتفيد منها الأمة بعامه وذلك في شتى مجالات الحياة ومن تلك الدروس والفوائد والحكم ما يلي أولا ضرورة الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب فالتوكل في لسان الشرع يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل واستمداد المعونة منه والاعتماد عليه وحده فذلك هو سر التوكل وحقيقته والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المامور بها فمن عطلها لم يصح توكله فلم يكن التوكل داعية إلى البطالة أو الإقلال من العمل بل لقد كان له الأثر العظيم في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأعمال الحاضرة يقصران عن إدراكها ذلك أن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقواها فاعتماد القلب على الله عز وجل يستأصل جراثيم اليأس ويجتث منابت الكسل ويشد ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة ويقارع به السباع الضارية في فلواتها هذا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح المعلى والنصيب الأوفى من هذا المعنى فلا يعرف بشر احق بنصر الله وأجدر بتأييده من هذا الرسول الذي لاقى في جنب الله ما لاقى ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد انمله في استجماع أسبابه وتوفير وسائله ومن ثم فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم خطه هجرته وأعد لكل فرض عدته ولم يدع في حسبانه مكانا للحظوظ العمياء ثم توكل بعد ذلك على من بيده ملكوت كل شيء وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبا حسنا ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار ولقد جرت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على هذا الغرار فقد استبقى معه أبا بكر وعلي رضي الله عنهما وأذن للسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة فأومع إلى أبي بكر وأشار إليه فقال له عليه الصلاة والسلام قال لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبة وأحس أبو بكر وهو الألمعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه بهذا الرد فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك الأمر أما علي رضي الله عنه فقد هيأه الرسول صلى الله عليه وسلم لدور خاص يؤديه في هذه المغامرة المحفوفة بالأخطار ألا وهي مبيته في مكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى المدينة ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أسرار مسيره فلم يطلع عليها إلا من لهم صلة ماسه ولم يتوسع في إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم ثم إنه استأجر خبيرا بطريق الصحراء ليستعين بخبرته على مغالبة المطالبين وهو عبد الله ابن أريقط الليثي وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه قريش فأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعده في غير ثور بعد ثلاث ومع هذه الأسباب لم يتكل عليه الصلاة والسلام عليها بل كان قلبه معلقا بالله عز وجل فجاءه التوفيق والعون والمدد من الله تبارك وتعالى وهيشهد لذلك أنه لما أبقى علي رضي الله عنه ليبيت في مضجعه وهم بالخروج من منزينه الذي يحيط به المشركون وتقطعت أسباب النصر الظاهرة ولم يبقى من سبب إلا سنة تأييد الله الخفية أخذ حصيات ورمى بها في وجوه المشركين فأدبروا وكذلك الحال لما كان في الغار ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا والدرس المستفاد من هذه الناحية هو أن الأمة التي تريد أن تخرج من تيهها وتنهض من كبوتها لا بد أن تأخذ بأسباب النجاح وعدد النهوض ثم تنطوي قلوبها على سراج من التوكل على الله وعظم التوكل على الله التوكل عليه عز وجل في طلب الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل وحصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والعلم والدعوة فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ومقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة رشدا وفلاحا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما جمع قوم بين الأخذ بالأسباب وقوة التوكل على الله إلا أحرز الكفاية لأن يعيشوا عزة سعداء ثانيا ضرورة الإخلاص والسلامة من الأغراض الشخصية فالإخلاص روح العظمة وقطب مدارها والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح والإخلاص يجعل في عزم الرجل متانة فيسير حتى يبلغ الغاية ولولا الاخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من مشروعات عظيمة تقف دونها عقبات ومن مآخذ العبرة في قصة الهجرة أن الداعي إلى الإخلاص متى اوتي حكمة بالغة واخلاصا نقيا وعزما صارما هيئ الله لدعوته بيئة طيبة فتقبلها وزينها في قلوب قوم لم يلبثوا أن يسير بها ويطرق بها الآذان فتسيغها الفطر السليمة والعقول التي تقدر الحجج الرائعه حق قدرها وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد بدعوته إلا الإخلاص لله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فكان متجردا من حضوظ النفس ورغائبها. فما كان صلوات الله وسلامه عليه خاملا فيطلب بهذه الدعوة نباهة شأن ووجاهة فإن في شرف أسرته وبلاغه منطقه وكرم خلقه ما يكفيه لان يحرز في قومه الزعامه لو شاء وما كان مقلا حريصا على بسطه العيش فيبغي بهذه الدعوة ثراء فإن عيشه يوم كان الذهب يصب في مسجده ركاما لا يختلف عن عيشه يوم كان يلاقي في سبيل الدعوة أذن كثيرا ثم إن الهجرة كانت دليلا عن الإخلاص والتفاني في سبيل العقيدة فقد فارق المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم إجابة لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا درس عظيم يفيد منه المسلمون فائدة عظمى وهي أن الإخلاص هو السبب الأعظم لنيل المآرب التي تعود على الأفراد والأمة بالخير ثالثا من الدروس والفوائد المستفادة من الهجرة الاعتدال حال السراء والضراء فيوم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مكرها لم يخنع ولم يذل ولم يفقد ثقته بربه ولما فتح الله عليه ما فتح وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين لم يطش زهوى ولم يتعاظم تيها فعيشته يوم كان يلاقي في مكة الأذى ويوم أخرج منها كارها كعيشته يوم دخل مكة ظافرا وتوضعه وزهده بعد فتح مكة وغيرها كحاله يوم كان يدعو وحيدا وسفهاء الأحلام في مكة يضحكون منه ويسخرون كلا بلوت فلن نعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعة والدرس المستفاد من هذا المعنى واضح جلي إذ الأمة تمر بأحوال ضعف وأحوال قوة وأحوال فقر وأحوال غنى فعليها لزوم الاعتدال في شتى الأحوال فلا تبطرها النعماء ولا تقنطها الباساء وهكذا الحال بالنسبة للأفراد رابعا اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين فالذي ينظر في الهجرة بادياً الراي يظن أن الدعوة إلى زوال وضمحلال ولكن الهجرة في حقيقتها تعطي درسا واضحا في أن العاقبه للتقوى وللمتقين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بسيرته المجاهدة في سبيل الحق أن يثبت في وجه اشياء الباطل ولا يهنا في دفاعهم وتقويم عوجهم ولا يهوله أن تقبل الأيام عليهم فيشتد بأسهم ويجلب بخيلهم ورجالهم فقد يكون للباطل جوله ولأشياعه صوله أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون فلقد هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة في سواد الليل مختفية وأهلها يحملون له العداوة والبغضاء ويسعون سعيهم للوصول إلى قتله والخلاص من دعوته ثم دخل المدينة في بياض النهار متجلية وقد استقبله المهاجرون والأنصار بقلوب ملئت سرورا بمقدمه وابتهاجا بلقائه وصاروا يتنافسون بالاحتفاء فيه والقرب من مجلسه وقد هيأوا أنفسهم لفدائه بكل ما يعز عليهم وأصبح عليه الصلاة والسلام كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري ثوى بقريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى طائعا فلما أتانا واستقر به النوى وأصبح مسرورا بمكة طائعا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم إلى أن قال ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا خامسا من تلكم الدروس المستفادة من الهجرة ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة ويبدو ذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه تطمينا له على قلقه يا أبا بكر لما كان معه في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهذا مثال من أمثلة الصدق والثبات والثقة بالله والاتكال عليه عند الشدائد وهو دليل واضح على صدق الرسول ودعو النبوة فهو في أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو عليه أمارات الاطمئنان وأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة ترى هل يصدر مثل هذا الاطمئنان من مدع للنبوة ففي مثل هذه الحالات يبدو الفرق واضحا بين أهل الصدق وأهل الكذب فأولئك تفيض قلوبهم دائما بالرضا عن الله والثقة بنصره وهؤلاء يتهاون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصيرا سادسا من تلكم الدروس أن من حفظ الله حفظه الله ويأخذ هذا المعنى من حال زعماء قريش عندما اعتمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقلوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين فأجمعوا بعد تداول الراي على أن يطلقوا سيوفهم تخوض في دمه الطاهر فأوحى الله إلى رسوله ما اوحى فحثى في وجوههم التراب وبارح مكة من حيث لا تراه أعينهم وهذا درس عظيم وسنة ماضية في أن من حفظ الله حفظه الله والحفظ من الله شامل وأعظم ما في ذلك أن يحفظ الإنسان في دينه ودعوته وهذا الحفظ أيضا يشمل حفظ البدن وليس بالضرورة أن يعصم فلا يخلص إليه البتة فقد يصاب لترفع درجاته وتقال عثراته ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة سابعا أن النصر مع الصبر فقد قضى عليه الصلاه والسلام في سبيل دعوته في مكة ثلاثة عشر حولا وهو يلاقي نفوس طاغية وألسنة ساخرة وربما لقي ايديا باطشه وكان هينا على الله أن يصرف عنه الأذى جملة ولكنها سنة الابتلاء يؤخذ بها الرسول الأكرم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره وليتعلم دعاه الإصلاح كيف يقتحمون الشدائد ويصبرون على ما يلاقون من الأذى صغيرا كان ام كبيرا ثامنا ظهور المواقف البطولية فالنبي عليه الصلاة والسلام تنتهي إليه الشجاعة بأسرها ومن مواقفه البطولية ما كان من أمر الهجرة وذلك لما اجتمعت عليه قريش ورمته عن قوس واحدة وأجمعت على قتله والقضاء على دعوته فما كان منه إلا أن قابل تلك الخطوب بجأش الرابط وجبين طلق وعزم لا يلتوي ولقد كان ذلك دعبه عليه الصلاة والسلام فلم تكن تأخذه رهبة من أشياء الباطل وإن كثر عددهم بل كان يلاقيهم بالفئات القليلة ويفوز عليهم فوزا عظيما وكان يقابل الأعداء بوجهه ولا يوليهم ظهره وإن تزلزل جنده وانصرفوا جميعا من حوله وكان يتقدم في الحرب حتى يكون موقفه أقرب موقف من العدو وإذا اتقدت جمرة الحرب واشتد لهبها آوا إليه الناس واحتموا بظله الشريف فلم يكن يتوارى من الموت أو يقطب عند لقائه كيف هو يتيقن؟ أن موته إنما هو انتقال من حياة مخلوطة بالمتاعب والمكاره إلى حياة أصفى لذة وأهنأ راحة وأبقى نعيما ولقد كان لهذه المواقف البطولية الرائعة موضع قدوة لأصحابه ومن جاء بعده فحقيق على الأمة التي تريد العزة والرفعة والسعادة أن تكون على درجة من الشجاعة حتى تقر بها أعين حلفائها ويكون لها مكانة مهيبة في صدور عدائها وحقيق على أهل الإسلام وزعمائه وعلمائه أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب الشجاعة التي هي الاقدام في حكمه فلقد جرت سنة الله على أن الحق لا يمحق الباطل وأن الإصلاح لا يدرأ الفساد إلا أن يقيض الله لهما رجالا يؤثرون الموت في ذلك السبيل تاسعا من تلك الدروس الحاجة إلى الحلم وملاقات الإساءة بالإحسان فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان يلقى من الطغاة والطغام أذى كثيرا فيضرب عنه صفحا أو عفوا فما عاقب أحدا مسه بأذى ولا أغلظ له القول بل كان يلاقي الإساءة بالإحسان والغلظة بالرفق ومما يجل هذا المعنى ما كان منه عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى مكة ظافرا فاتحا حيث تمكن ممن كانوا يؤذونه بصنوف الأذى فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا دأبه وديدنه يعفو ويصفح ويدفع السيئه بالحسنة إلا أن يتعدى الشر فيلقي في وجه الدعوة حجرة أو يحدث في نظام الأمة خلل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شأنه الذي يقول فيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالانتصار إذن ليس للنفس ولا للحرص على الحياة وإنما هو انتصار للحق وغضب لحرمات الله جل وعلا وما الحسام الذي يأمر بانتظائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط جسم العليل لينزف دمه الفاسد أو ليستأصل منه أدم متمكنا حرصا على سلامته فهذه السيرة من الحلم ومقابلة الإساءة بالإحسان ترشد رئيس القوم والداعية والعالم أي يوسع صدره لمن يناقشه ويجادله ولو صاغ أقواله في غلظ وجفاء فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي علمت معاوية رضي الله عنه أن يقول والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له فإن لم يكن من أحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها فإني أجعل له ذلك دبر أذني وتحت قدمي ويقول لا أحمل سيفي ما كفاني صوتي ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي عاشرا من تلكم الدروس استبانة أثر الإيمان فلما تنفس الإسلام في بطاح مكة اعتنقه فريق من ذوي العقول السليمة وما لبث عباد الأوثان يؤذونهم في أنفسهم ويأبون أن يقيموا شعائر الله ولما كان المسلمون على إيمان أجل من القمر يتلألأ في سماء صاحية تحملوا الأذى في صبر نعناه وكانت مظاهر أولئك الطغاة حقيره في اعينهم منبوذه وراء ظهورهم حتى أذن الله لهم بالهجرة وكذلك الإيمان تخالط بشاشته القلوب فيخلق من الضعف عزما ومن الخمول نهوضا ومن الذلة عزة ومن البطالة نشاطا ومن الشح كرما وبذلا وهذا الأثر يعطي درسا عظيما وهو أن الإيمان يصنع المعجزات ويأتي بأطيب الثمرات وهذا بدوره يدفع أولي الأمر وأهل العلم أن يبدلوا قصار جهدهم في سبيل تعليم الأمة أمر دينها وقيادتها ولو بالسلاسل إلى دعوة الإيمان والهدى كي تعود لها عزتها السابقة وأمجادها الغابرة الحادي عشر من تلكم الدروس والفوائد انتشار الإسلام وقوته وهذا من فوائد الهجرة فلقد كان الحق بمكة مغمورا بشغب الباطل وكان أهل الحق في بلاء من أهل الباطل شديد، والهجرة كانت من أعظم الأسباب التي رفعت صوت الحق على صخب الباطل وخلصت أهل الحق من ذلك البلاء الجائر وأورثتهم حياة عزيزة ومقاما كريمة وإذا كانت البعثة مبدأ الدعوة إلى الحق فإن الهجرة مبدأ ظهوره والعمل به في حالة السر والعلانية ولا يبلغ قول الحق غايته ويأتي بفائدته كاملة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 وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فإنك تجد الآية الكريمة تذكر شيئا من أمر الهجرة النبوية وتعد من جملة النعم الجليلة المترتبة عليها جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا علت كلمة الله حقا وإنما علت على كاهل تلك الدولة التي قامت بين لابتي المدينة وبسطت سلطانا لا تستطيع يد المخالفين أن تمسه من قريب أو من بعيد ثانية عشر من تلكم الدروس المستفادة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فلما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي أحب شيء إليهم أعظهم الله بأن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرقها وغربها وفي هذا درس عظيم وهو أن الله عز وجل شكور كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فمن ترك شيئا لأجله عوضه خيرا منه والعوض من الله أنواع وأجل ما يعوض به الإنسان أن يرزق محبة الله عز وجل وطمأنينة القلب بذكره وقوة الإقبال عليه فحري بأهل الإسلام أن يضحوا في سبيل الله وأن يقدموا محبوبات الله على محبوبات نفوسهم ليفوزوا بخير الدنيا والآخرة الثالث عشر قيام الحكومة الإسلامية فمن حسنات الهجرة النبوية تلك الأحكام المدنية والنظم القضائية والأصول السياسية فإنها كانت تنزل بالمدينة حيث أصبح المسلمون في كثرة وصاروا من المنعة بحيث يأخذوا بها في قوة ويقومون على إجرائها يوم تنزل والناس يشهدون ولو كان آخر أهد الوحي يشبه أوله لم يزد الإسلام على أن يكون دعوة إلى عقائد وأخلاق وشيء من العبادات فالهجرة هيئة الإسلام أن تكون له حكومة ذات سلطان غالب وكلمة فوق كل كلمة والهجرة مكنت الحكومة الإسلامية أن تقضي بشرع الله الحكيم وبالسلطان الغالب يقهر الأعداء وبالشرع الحكيم يعيش الناس بأمن وسعادة وكذلك شأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه من القوة والمنعه وتأييد الله له أن أصبحت الجزيرة العربية في بضع سنين طوع يمينه وموضع نفاذ أمره وأصبحت الأمة بما شرعه الله من أحكام المعاملات والجنايات وبما أنا به النفوس من الحكم السامي تتمتع بسياسة عادلة وحياة زاهرة والدرس المستفاد من هذا أن الأمة لا يمكن أن يكون لها سيادة ومنعة إلا إذا حكمت بشرع الله ونبذت كل ما يخالفه ظهريا فإذا التمست العزة والسيادة من زبالات أهل الأرض واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير فلن تدرك عزا ولا فلاحة والواقع خير شاهد على ما ذكر الرابع عشر قيام المجتمع المسلم فالمسلمون لا يعدون أنفسهم يعيشون في بلد إسلامي إلا إذا ساد نظام الإسلام بلدهم وقامت به أحكامه وأدابه كما تقوم به شعائره وتسود عقائده وإذا تعذر على المسلمين إقامة أحكام دينهم وتأييد أنظمته الاجتماعية وأدابه الخلقية وجب عليهم الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيه بأحكام الإسلام وأدابه تكثيرا لسواد المسلمين وإعزازاً لأمر الدين واستعدادا لنصره وتأييده في العالمين وإذا لم يكن المسلمين بلد تتوافر في هذا الشروط وجب عليهم أن يجتمعوا في بقعة صالحة يقيمون فيها نظام الإسلام حسب استطاعتهم فهذه من أعظم حكم الهجرة والبواعث عليها فإذا نشأت النفوس تحت نظام جناح يقيم احكام الإسلام ويحمي دعوته ويحمل على آدابه كانت قوة للإسلام تعمل على رفعته وتوسيع دائرته أما إذا نشأت تحت جناح يخالف الإسلام ولا يربي الأمة على آدابه فإن قوتها تكون معطلة عن تأييد الإسلام وتعميم هدايته الخامس عشر اجتماع كلمة العرب وارتفاع شأنهم فالهجرة كما مكنت للدعوة وإقامة المجتمع والدولة مكنت لجمع الكلمة فكلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة فأمة العرب كانت متفرقة متشاكسه فأصبحت متحدة متآرفة وكانت مهيضة الجناح تنظر إليها الأمم بعين الازدراء فأصبحت مكرمة مهيبة الجناب تفتح البلاد وتضرب على هذه الأمم بسلطانها الحكيم وكانت في ظلمات الجهل فأصبحت في نور من العلم دون أن يجلب إليها من بلاد أجنبية وإنما كان ذلك من مشكات النبوة إذ كان عليه الصلاة والسلام يلقي عليها الحكمة بنفسه ويزكيها بما يتحلى به أو يدعو إليه من صفات الشرف والحمد ويستفاد من هذا أن أمة الإسلام ذات منهج رباني كفيل بجمع الكلمة وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة بل لا يوجد منهج يكفل ذلك غيره السادس عشر التنبيه على فضل المهاجرين والأنصار فمن بركات الهجرة على المهاجرين أنهم كانوا يلاقون في مكة أدا كثيرا فأصبحوا بعد الهجرة في أمن وسلامة ثم إن الهجرة البستهم ثوب عزة بعد أن كانوا مستضعفين ورفعت منازلهم عند الله درجات وجعلت لهم لسان صدق في الآخرين وقد سمى الله تعالى الصحابة الذين فروا بدينهم إلى المدينة بالمهاجرين وصار هذا اللقب أشرف لقب يدعون به بعد الإيمان ومن بركات الهجرة على أهل المدينة من آووا ونصروا أن على شأنهم وبرزت مكانتهم واستحقوا لقب الأنصار الذي استوجبوا به الثناء من رب العالمين السابع عشر ظهور مزية الدين وظهور مزية المدينة فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل على غيرها من البلاد لم يكن للمدينة أي قيمة قبل الإسلام وإنما أحرزت فضلها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه بحق وبهجرة الوحي معهم إلى ربوعه حتى أكمل الله لهم الدين أتم عليهم النعمة وبهذا ظهرت مزايا المدينة ظهورا بينا فأفردت المصنفات بذكر فضائلها ومزاياها ثامين عشر سلامة التربية النبوية فقد دلت الهجرة على سلامة التربية النبوية للصحابة فقد صاروا رضي الله عنهم وأهلين للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله ولقد كان من أثر الهجرة أن الصحابة لاستقامتهم وكمال آدابهم وصدق لهجاتهم يعرضون الإسلام في أقوى مثال وأمثل صورة ولقد شهد بذلك الفضل الأعداء يقول الإمام مالك رحمه الله بلغني أن نصار الشام لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لهؤلاء خير من حواري عيسى عليه السلام وفي هذا درس عظيم وهو أن التربية الحقة القائمة على العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها التاسع عشر التنبيه على عظم دور المسجد في الأمة أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة هو بناؤه المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت ولتقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين وتنقي قلبه من أدران الأرض ولقد تم بناء المسجد في حدود البساطة ففراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح فيه وهذا البناء المتواضع هو الذي تربى فيه ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وفاتح البلاد والقلوب في هذا المسجد أذن الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بالقرآن خيرة أمته فيتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل إنما كانت المسجد في المجتمع المسلم تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة العبادة وميدان العلم فحري بالأمة أن تعلم دور المسجد وأن تقدره حق قدره العشرون من هذه الدروس عظم دور المرأة في البناء والدعوة ويتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما حيث كانت نعم المعين والناصر في أمر الهجرة فلم يخذل أباهما مع علمهما بخطر المغامرة التي سيقوم بها بل لقد كان دورهما أعظم من ذلك حيث حفظتا سر الرحلة وجهزتا ما تحتاجه الرحلة تجهيزا كاملا ولقد قطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب وقطعت الأخرى وصيرتها عصاما لفم القربة فلذلك سميت ذات النطاقين وفي هذا الموقف ما يثبت حاجة الدعوة إلى النساء فهن أرقوا عاطفة وأسمحوا نفوسا وأطيبوا قلوبا ثم إن المرأة إذا صلحت أصلحت زوجها وبيتها وأبناءها وإخوتها فينشأ جيل مؤثر للعفة والخلق والطهارة وفي هذا أيضا درس للمرأة المسلمة وهي أن تبذل وسعها في سبيل نشر الخير ونصرة الحق وأن تكون معينة لزوجها ووالدها وإخوانها وأبنائها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو أدى ذلك إلى حرمانها من بعض حقوقها فمصلحة الأمة أهم وما عند الله خير أبقى ولا يعني ذلك أن يقصر الزوج في حقها ولكن أن يوضع كل شيء في نصابه الحادي والعشرون من هذه الدروس عظم دور الشباب في نصرة الحق ويتجلى ذلك فيما قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما نام في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم بالهجرة فضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة فكذلك ما قام به عبد الله ابن ابي بكر فقد امره والده ان يتسمع ما تقوله قريش في الرسول وابي بكر ثم ياتيهما اذا امسى بما يكون في ذلك من اخبار وامر ابو بكر عامر ابن فهيره مولاه ان يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما اذا امسى في الغار فكان عبد الله ابن ابي بكر في قريش يسمع ما يتامرون به وما يقولونه في شان الرسول وابي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى ويقص عليهما ما علم وكان عامر من رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح فإذا غدا عبد الله من عندهما إلى مكة أتبع عامر أثره بالغنم يعف عليه وتلك هي الحيطة البالغة ففي موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثر الشباب في نجاح الدعوة ونصرة الإسلام وإذا تأملت السيرة رأيت أن أكثر الصحابة كانوا من الشباب الذين حملوا لواء الدعوة وهذا درس عظيم يبين لنا أن الشباب هم عماد الأمة إذا وجهوا وجهة صحيحة على نهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة بعيدا عن الإفراط أو التفريط ثم اعليت هممهم ورفعوا عن سفاسف الأمور كانوا مشاعل هدى ومصابيح دجا الثاني والعشرون حصول الأخوة وذوبان العصبيات فمن أعظم حسنات الهجرة ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤاخات بين المهاجرين والأنصار ومعنى هذا ذوبان العصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام ولا ولا إلا له فتسقط بذلك فارق النسب واللون والجنس والتراب فلا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بتقواه ومرؤته وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم بها أثر وكانت عواطف الايثار والمواساة والمعانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال ولقد حرص الأنصار على الحفاوه بإخوانهم المهاجرين فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة ولقد قدر المهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه ولا نال منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الحر الشريف ولا يخفى ما لهذا الإخاء من دور في البناء والرقي والتعاون ويستفاد من هذا الدرس أن الأمة الإسلامية لا بد أن تجتمع على أخوة الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله ونهج الأسلاف الكرام وإلا أصبحت مفككة متناثرة لا يهاب جنابها ولا تسمع كلمتها الثالث والعشرون والأخير من هذه الدروس إصلاح العقائد الباطلة والسلوك المنحرف والتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة فلقد كان العالم يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة من الجهل وظلمة من دناسة الأخلاق وظلمة من منكر الأعمال فبعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور يسعى بين أيديهم في الحياة الأولى ويهديهم إلى السعادة في الحياة الأخرى فلقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم مصلح للعقائد والاخلاق والأعمال ومنظم لجميع شئون الحياة فتدبرته فئة قليلة واتخذته قائدها المطاع فكانت خير أمة جاهدت في الله وانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها واسالوا التاريخ فإن هذه الامه قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء فلقد جاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الجهل وشر الجهل عدم عدم معرفة مبدع الكائنات وترك التوجه إليه بشتى القربات وجاهد الأخلاق الرذيلة فكرها للنفوس الجزع والجبن والبخل والصغار والكبر والقسوة والاثره وعلمها الصبر فهان عليها كل عسير وعلمها الشجاعة فحقر أمامها كل خطير وعلمها الكرم فجادت في سبيل الخير بكل نفيس وعلمها العزة فسمت إلى كل مقام مجيد وعلمها التواضع فتألفت كل ذي قلب سليم وعلمها الرحمة والرحمة رباط التآزر والتعاون على تكاليف الحياة وعلمها الإيثار والإيثار من أقصى ما يبلغه الإنسان من مراتب الجود فهذا الدين أحدث تحولا عاما في حياة الفرد والجماعة بحيث تغير سلوك الأفراد اليومي وتغيرت عاداتهم المتأصلة كما تغيرت نظرتهم إلى الكون والحياة والحكم على الأشياء وهذه المعاني إنما تجلت أعظم التجلي بعد الهجرة النبوية الشريفة ونحن اليوم محتاجون من معاني الهجرة وأهدافها وحكمها إلى ما نصلح به ما فسد من عقائد المسلمين وإلى أن نخلع في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الإسلام وأن نعيد إلى هذه البيوت الصدق والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والتواضع والعزة والكرم والتعاون على الخير إلى غير ذلك من المعاني السامية فالبيت الإسلامي وطن بل هو دولة إسلامية وقبل أن نبدأ في علاج الأمة يجب أن نبدأ بالأقرب فالأقرب فنبدأ في بيوتنا فنهاجر نحن ومن فيها إلى ما يحبه الله وننخلع عن كل ما لا يرضيه عز وجل ثم نتحر في مجتمعاتنا أنظمة الإسلام وأدابة ونهجر كل ما خالفها مما اقتبسناه من غيرنا وخذلنا به مقاصد الإسلام فضيعنا أغراضه الجوهرية وإذا أخذنا بهذه التربية وتأصلت في أذواقنا وميولنا وتعودنا العمل بها في شتى الميادين لم تلبث أوطان مسلمين أن تتحول من أوطان عاصية لله إلى أوطان مطيعة لله ومن أوطان تسود فيها الأنظمة التي تسخط الله إلى أوطان تسود فيها الأنظمة التي ترضي الله فيكون لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين قال عليه الصلاه والسلام المهاجر من هجر السيئات وقال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب ولما قيل له ما أفضل الهجرة قال من هجر ما حرم الله وأخيرا فإن دروس الهجرة وفوائدها يقصر دونها العد والإحصاء فمن أراد التفصيل والزيادة فليراجع حديث الهجرة في كتب السيرة النبوية وفي الختام أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسنا الاقتداء والاهتداء بنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام والحمد لله رب العالمين